إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه ارضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى فعنا ينفعنا او نتخذه ولدا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 قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه خد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه خد من دبر فكذبت وهو من الصادقين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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم, أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون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 وَلَمَّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها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 إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّا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 يَرْجِعُوا إلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَكَ سَرَقَ وما شهدنا, إلا بما علمنا وَمَا شهدنا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا للغيب بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون